الحامين <تصفيق> shield on كفروا وَأَعْلَمْ بِمَا تُفِيظُونَ فِيهِ كَفَرَ Mä mm -hmm. إن أتبعوا إلا ما يوحى we mm -hmm. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدِ Ulaa. عملته أم قال ربي أوزرني أن أشكر نعمتك أولئك الذين نتقبلوا عنهم أرسنا الذي قال لوالديه في اللَّك ما أتَعذَل لي أن أُرَجَّ وَقَد خَالَتْ وَقَد خلت القرون مِنْ قبلي وهو ما يستغيث بنا ها إِنَّ إليك آمين إن إِنَّ الله حق إن ورد الله حق أَنزَلَتْ طَيْرًا يَكْتُبُ فِي آيَاتِكُمْ الذُّنُونَ وَاسْتَمْتَعْتَ ما كنتم تستكبرون في الارض ودخلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله I'm mm -hmm. وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء ولقد مكناهم في ماء مكناكم وَاجْعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبَصَارًا وَأَفْئِذَةً فَمَا أَغْنَى غَلُّهُ سَمُوْهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْ إِذَا تُجُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا إِذَا تُ كانوا بل ظلوا عنهم وذلك إذ هم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا mm oh. munsidqan limaa baynaya dayya munsidqan limaa baynaya dayya يا قوم لا أجيبوا ذاري الله به يغفر لكم يغفر لكم وَيُومَ يُرْجَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى I'm uh -huh.